السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فنواصل بحول الله وقوته ومنه وفضله الشرح الميسر لمقدمة محمد بن آج الروم عليه رحمة الله المشهورة باسم المقدمة الآج الرومية تحدثنا عن الكلام وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. تحدثنا عن معنى كلمة لفظ وكلمة مركب وكونه مفيدا وأن ذلك بالوضع العربي. ثم تحدثنا عن أقسام الكلمة. لسم والفعل والحرف وعلامات كل قسيم من هذه الأقسام الثلاثة بعد ذلك تحدثنا عن الإعراب وهو تغيير أواخر الكلم والمقصود بالتغيير هنا تغيير حركة آخر الكلمة تبعا لتغير الموقع الإعرابي وأسماء الإعراب أربعة رفع ونصب وجر أو خفض وجزم. فالأسماء لها ثلاثة الرفع والنصب والخفض والأفعال لها ثلاثة الرفع والنصب والجزم. فتبين لنا أن الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال وأن الخفض قاصر على الأسماء وأن الجزم مختص بالأفعال ثم تحدثنا عن علامات الإعراب فالرفع علامته الأصلية الضمة وينوب عنها الألف في المثنى والواو في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم وثبوت النون في الأفعال الخمسة ثم علامة النصب الأصلية الفتحة وينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة والكسرة في جمع المؤنث السالم والياء في المثنى وجمع المذكر السالم وعلامة الخفض الأصلية الكسرة وينوب عنها ينوب عنها الياء في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وينوب عنها الفتحة في الأسماء الممنوعة من الصرف وتحدثت في ثنايا هذا الكلام عن موضع كل علامة من هذه العلامات فالضمه وهي علامة الرفع الأصلية نجدها في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء والفتحه نجدها في اسم المفرد وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وسبق باداه نصب والكسره وهي علامة الخفض الاصليه نجدها في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وهكذا هذا ما تحدثنا عنه قبل توقف الدراسة في دار الحديث من أجل الاختبارات فنعود ونواصل الكلام عن الممنوع من الصرف الذي جرنا إلى الكلام عليه هو الخفض علامة الخفض الأصلية الكسرة ينوب عنها الفتحة أين نجد الفتحة علامة للخفض في الممنوع من الصرف ما معنى الصرف التنوين التنوين والتنوين من علامات الأسماء نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصلا لا وقفا نطقا لا كتابة هذا التنوين يقال له صرف فالاسم المنصرف هو الاسم الذي ينون والاسم الذي يمنع من التنوين هو الاسم الذي لا ينصرف وسبب منع بعض الأسماء من الصرف أنها أشبهت الأفعاء لأن الصرف من خصائص الأسماء فإذا كان بين الاسم والفعل شبه منع من الصرف تشبها بالفعل قلت هناك قسمان أعلام وأوصاف أعلام تمنع من الصرف وهي ستة أنواع وأوصاف تمنع من الصرف وهي أربعة أنواع العلم المؤنف والعلم الأعجمي والعلم المركب تركيبا مزجيا بغير ويه والعلم المختوم بألف ونون زائدتين والعلم الذي على وزن الفعل والعلم الذي على وزن فعل هذه ستة أنواع للأعلام الممنوعة من الصرف العلم المؤنث المؤنث لفظيا كان أو معنويا أو لفظيا معنويا يعني قد يكون العلم من ناحيه اللفظ مؤنثا ولكن من ناحيه المعنى يدل على مذكر مثل طلحه وحامزة ومعاوية وورقه بن نوفل ورقه ها فهذا من ناحيه اللفظ مؤنث ومن ناحيه المعنى مذكر إن كان العالم مؤنثا بإطلاق لغضيا أو معنويا أو كليهما فهو ممنوع من الصف علم مؤنث لفظي كهذه الأسماء السابقة حمزة وطلحة علم مؤنث معنوي هند وسعاد وزينب علم مؤنث لفظي ومعنوي عائش حفصة خولة سكن الواو ها حفصة خديجة هكذا فالعلم المؤنث يمنع من الصرف يعني علم ما معنى كونه علما يعني يسمى به انسان يسمى به إنسان أو مكان أو ما شابه ذلك فالعلم المؤنث يعني أسماء الإناث تمنع من الصرف تمنع من الصرف النوع الثاني العلم الأعجمي أعجمي أي ليس من كلام العرب يعني كان في لغة غير اللغة العربية وللحاجة دخل في لغة العرب أسماء الأنبياء أسماء أشخاص في الأمم السابقة وذكرت في القصص القرآني وذكرت في أحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم فهذه في الأصل أعلام أعجمية غير عربية فلما تدخل لغة العرب لا تنون بل ترفع بضمة فقط وتنصب بفتحة فقط وتجر ذلك بفتحة فقط من غير تنوين فقلت إن كل أسماء الأنبياء أسماء أعجمية إلا الأربعة الذين كانوا في العرب شعيب وهود وشعيب وصالح ومحمد عليهم السلام وسليمان هذا اسم عربي ولكن ذهب إلى لغة ذهب إلى بني إسرائيل فسموا به بعض أبنائهم أما فرعون وإبراهيم اسماعيل إسحاق يعقوب يوسف داود عيسى يونس إلى آخره كل هذا من الأسماء الاعجمي كل هذا من الأسماء الاعجمي نعم قلت هود وشعيب هود وصالح وشعيب ومحمد هؤلاء الاربعه من العرب اسماء عربيه وكذلك سليمان ويحيى اسماء عربيه وان كان النبيان من غير العرب سليمان من بني اسرائيل ويحيى من بني اسرائيل ولكن الاسمان عربيان طيب ها لانه مختوم بالالف والنون انما هو في الاصل يعني مده سالي ما مد عربي ومنه سلمان وتصغر فتقول سليمان فهو إذن ايه اسم تجري عليه قواعد اللغه فاذن هو من الاسماء العربيه ولكن لم يمنع للعجمه وإنما منع لعلة أخرى ستأتي النوع الثالث العلم المركب هناك التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي ولكن المقصود هنا التركيب المسدي يعني المركب المسدي كان في أصله كلمتين منفصلتين ثم ركبتا فصارتا كلمة واحدة كما نقول حضر موت حضر موت بعلبك قاضي خان وهكذا أسماء مركبة تركيبا مسجيا فهذا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة من غير تنويه مثلا ميت غمر وميت غمره ميت غمر في الرفع وميت غمر في النصب والجر واضح تقول حضر موت مدينة في جنوب الجزيرة وإن حضر موت وكان هود يعيش قريبا من حضر موت وهكذا فهذا بالنسبة للعلم المركب تركيبا مزجيا يعني تركيب مزجي كلمتان ركبتا فصارت كلمة واحد يعني ما عاد تفصل بينهما وتجري الإعراب على الكلمة الأولى أو الثانية لا أصبحت كلمة واحد كلمتان أصبحت كلمة واحد أما إن كان المركب تركيبا مسجيا مختوما بويه فهو مبني. ثم نقول سيبويه و نفطويه خلاص راهويه الى اخره فهذا يبنى على الكسر سيبويه امام النحاء ان سيبويه إمام النحاء كتاب النحو ذلك الكتاب العظيم لسيبويه ستقول اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدا في محل نصب اسم ان في محل جر بعد حرف الجر الى او في الى اخره فالمركب المزجي بغير ويه هذا ممنوع من الصرف إذن العلم المؤنث والعلم الاعجمي والعلم المركب تركيبا مسجيا الرابع العلم المختوم بألف ونون زائدتين آخره ألف ونون وهما حرفان زائدان فإن كان أحد الحرفين أصليا فلا منع من الصرف مثلا لما نقول عمران المادة اللغوية له العين والميم والراء عامارا فالالف والنون زائدتان عثمان الالف والنون فيه زائدتان ها لما نقول قحطان اصل قحطان عدنان اصل عدنان وهكذا فيه الف ونون زائدتان فان كان كذلك فهو ممنوع من الصرف ما السبب لانه علم ما مختوم بألف ونون زائدتين ألف ونون زائدتين فإن كانت النون أصلية فلا منع لما نقول حسان من الحسن النون هنا إيه؟ أصلية موجودة في أصل الكلمه فلا تمنع كلمة حسان أما إن أردت بكلمة حسان إن هي من الحس يعني حسان عنده حسان فعلان من الحس مبالغه يعني فحين ذاك يمنع لأن الألف والنون زائدته النوع الخامس العلم الذي على وزن الفعل وزن الفعل ما نقول يعيش ويثرب وأشرف وأحمد يزيد تماضر يشكر ينبع وهكذا هذه كلها ممنوعة لأنها أعلام على وزن الفعل أعلام على وزن الفعل النوع السادس والأخير العلم العدل عدل من وزن إلى وزن فعل فالعالم الذي على وزن فعل يمنع من الصف كما نقول عمر وكثم وزفر كزح زحل هبل مضر ها ثعل إلى آخره وهي بضعة عشر اسماء حصرها النحاة بضعة عشر اسما أعلام في لغة العرب على وزن فعل وكل واحد منها ممنوع من الصف هذا بالنسبة للأعلام الممنوعة من الصف واضح طيب لو ذكرنا بعض آيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى تبين لنا هذا الذي ذكر يكون أجمل. فمثلا أعلام ممنوعة من الصرف ل لأنها أعلام مؤنث. من يذكر عالم مؤنث نعم هذا اعجمي مريم علم اعجمي فيمنع لانه علم اعجمي هذا اصله يعني في الاصل إن هو علم أعجم هم الحديث نعم اين الكعبه علم كعب علم ولا مش علم ثم هو علم مؤنث اسم امرأة وهل كل ما آخره تاء يكون علما مؤنثا يعني من كل شجرة وساعة وسماعة لا مش مؤنث لا نعم هل ماشي نعم طيب أقرأ خديجة من ربها السلام أقرأ خديجة وليس خديجة ها نعم يمنع من التنوين قل جميل إن فضل عائشة إن فضل عائشة على النساء عائشة ضاف إليه مخفوض على ما تخفض الفتح انه ممنوع من الصرف لأنه عالم مؤنث نعم طيب لو أن فاطمة سرقت إن لو, قل لو كانت حتى تنون سيمتنع التنوين تخفيفا لأنها وصفت بكلمة بنت العالم إذا وصف بكلمة ابن أو بنت فتخفيفا لا ينون نعم ببطن مكة ماشي اسم مكان مؤنث علم مؤنث نعم كمل من الرجال كثير إلا أربع آسية آه. ومريم وخديجة وفاطمة من غير تنوية طيب علم أعجمي ممنوع من الصرف نعم إن إبراهيم منصوب اسمين منصوب دون تنوين نعم ونجني من فرعون نعم من فرعون مخفوض بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف نعم ولقد اتينا داود وسليمان داود مفعول به منصوب من غير تنوين نعم وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط نعم وهكذا طيب علم مزيد بالألف والنون اذ قالت امراه عمران ومريم ابنته عمران اضف اليهما خط بالفتحه انه من سليمان من سليمان نعم علم على وزن الفعل يا اهل يثرب لا مقام لك يا أهل يثرب مضاف اليه مفروض علامه خفضي الفتحه نعم نعم اسمه احمد بدون تنوين اسمه احمد نعم طيب عايز حاجة. هذا الكلام السابق ذكره هذا سبق ذكره لازلنا في مرحلة المراجعة مرحلة الإعادة نعم كلمة جهنم نعم لأن عالم مؤنث عالم مؤنث جهنم عالم مؤنث إنه الكلمة نفسها مؤنثة وعالم على النار التي أعدها الله عز وجل للكفار هي علم مؤنث ولذلك ممنوع من الصرف وبعض العلماء يقول لا هي علم اعجمي والكلمه اصلا غير عربيه ولكن الراجح انها عربيه وسبب منعها انها علم مؤنث واضح ولا ازداد الامر اشكالا يا... يا صاحب السؤال واضح ولا زاد الامر اشكالا لا هذا علم مؤنث معنوي كلمة جهنم ليس فيه تاء مربوطة أو علامة التأنيف فهو مؤنث معنوي يعني يدل على مؤنث وليس في الكلمة علامة تأنيف بخلاف المؤنث اللفظي يدل على مذكر وفي الكلمة علامة تأنيف تاء مربوطة أو هامزة كما نقول زكريا أو زكرياء نعم علم مؤنث على النار التي اعدها الله وما ادراك ما سقروا بالضم نعم سنصليه سقر بالفاتح بدون تنويه ممنوع من الصبر ما سلككم في سقر ولا في سقر ها عند الله ستقول في سقر قالوا لم نك من المصلي نعم علم مؤنث على النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين نعيد شيئا ولا الكلام واضح ها كلام واضح نعم ننتقل نتحدث الآن عن الأوصاف الممنوعة من الصرف الأوصاف الممنوعة من الصرف وهي أربعة سبق ذكرها الوصف الأول هو الوصف المزيد بألف ونون مختوم بألف ونون زائدتين يعلم ما نقول شبعان جوعان غمآن وهكذا علم مختوم وصف مختوم بألف ونون زائدتين هذا يمنع من الصر ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أحللناه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره إسلام صحيح ألا يوشك رجل شبعان رجل بالتنوين شبعان وصف لرجل مرفوع على مترفعه الضم من غير تنوين فالوصف المزيد بألف ونون في آخره هذا يمنع من الصف كما قلت الضمآن عطشان ها وهكذا النوع الثاني الوصف الذي على وزن الفعل وصف على وزن الفعل يعني منقول أطول وأشرف وأحسن هذا يمنع من الصرف قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها لما أحسن مع إنه مخفوض بالباء والباء حرف خفض فهذا مخفوض بعد الباء وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف سبب منعه من الصرف أنه وصف على وزن الفعل أليس الله باعلم بما في قلوب أو أليس الله بأعلمه بالشاكرين بأعلمه الباء حرف جر أعلمه مجرور علامة جر الإيه الفتح واضح هذا مخفوض بالفتح فالنوع الأول من الأوصاف الوصف المختوم بألف ونون زائدتين النوع الثاني الوصف الذي على وزن الفعل الذي على وزن الفعل أنا أكثر منك مالا أنا أكثر لم يقل أنا أكثر تنوين لا اكثر بالرافع فقط النوع الثالث من الأوصاف الوصف المعدول وهو في العدد ما جاء على وزن مفعل أو فعال مفعل مثنى وفعال ثلاث ورباع هو عدل عن كلمة اثنين اثنين إلى كلمة مثنى يعني معنى كلمة مثنى معناها اثنين اثنين لما نقول جاء القوم مثنى يعني جاءوا اثنين اثنين ما جاءوا ثلاثة أو ما جاءوا واحدا واحدا وإنما كل واحد مع آخر كذلك لو قلنا ثلاثة جاء القوم ثلاثة يعني كل ثلاثة أتوا مع بعضه قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع من شاء أن ينكح اثنتين نكح أو ثلاثا أو أربعة مثنى وثلاثة وربع هذا عدل عن اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة وهكذا فنستغني عن ذلك بكلمة واحدة نقول مثنى مثلث مربع مخمس مسدس إلى متسع ومعشر ماشي وفي وزن فعال نقول ثناء ثلاث رباع خماس سداس سباع ثمان تساع عشار مفعل وفعال هذا يمنع من الصرف يمنع من الصرف نعم هذا توكيد لفظي نعم والنوع الرابع من أنواع الوصف ما كان على وزن فعل وهو أيضا في العدل أو كل ما كان على وزن فعل وذلك في وصفين اثنين كلمة أخر وكلمة جمع اخر جمع أخرى وجمع جمع جمعاء جمع جمع قال تعالى فعده من ايام أخرى من ايام مجرور بعد من وعلامه الجر الكسره أخرى نعت مجرور وعلامة جره الفتحه لانه ممنوع من الصرف اخر جمعه جمع اخرى وجمع هذه هذا الجمع له مفردان جمع جمع جمعة وهذا لا يمنع من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه ثلاث جمع مضاف إليه مخفوض علامة خفض الكسر لانه جمع هنا جمع جمعة جمع وجمع وجمع تقول جمع أو جمع جمعاء كما نقول جميع وأجمعون خلاص فالمؤنث تقول الأمة جمعاء والأمة جمع جمع جمع جمعاء جمع إذا كانت كلمة جمع جمعا لجمعاء منعت تقول نجحت الطالبات جمعوا جمعوا بالضم بدون تنوين إن الطالبات جمعا ناجحات أعطيت الجوائز للطالبات جمعا توكيد مجرور علامة جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف واضح يا شباب إذن الأوصاف التي تمنع من الصرف أربعة الوصف المختوم بألف ونون زائدتين والوصف الذي على وزن الفعل والوصف الذي على وزن فعال أو مفعل في الأعداد ماثنى ما وثلاثة أرباع و الوصف الذي على وزن فعل في كلمتي اخر وجمع وجمع التي هي جمع لجمعاء وليست جمع جمعا لجموعه لان جمع جمع جمعه لا تمنع اما جمع جمع جمعاء فهي الممنوعه من الصرف واضح كنا قد ذكرنا هذا قبل التوقف أيضا حدث حدث ولا لم يحدث ها لم يحدث يا راجل اتق الله طيب انتهينا بذلك من الاعلام والاوصاف التي تمنع من الصف قلت اعلام علم مؤنث علم اعجمي علم مزيد بالالف والنون وهكذا أوصاف وصف مزيد بالألف والنون وصف على وزن الفعل وهتم ثم هناك نوعان آخران من الأسماء يمنع من الصرف ولما أقول أسماء إذا ما أخص علما ولا وصفة إنما إيه اسم, إسم يمنع من الصرف وهو نوعان وهو نوعان ما يسميه أهل اللغة بالممنوع بال بصيغة منتهى الجموع والثاني ما ختم بآلف التأنيث ما ختم بآلف التانيث إذا معنى أعلام ستة ممنوعة من, من الصرف ومعنى أوصاف أربعة ممنوعة من الصرف وهناك نوعان اخران من الأسماء ليس أعلاما ولا أوصافا ما كان على صيغة منتهى الجموع أو ما ختم بألف التانيث نشرح الكلام صيغة منتهى الجموع لغة العرب هي أغنى لغات الدنيا ولا ينازع في ذلك إلا أحمق خلاص بل إن هذه اللغة إذا قورنت بلغات أخرى تفوقت في قواعدها وجذورها أصول الكلمات فيها تفوقت على لغتين أو ثلاث لغات مجتمعة لغتين الإنجليزية والفرنسية مثلا اللغة العربيه جذورها أكثر من جذور هاتين اللغتين مجتمعتين الجذور يعني الماده اللغوية كف كتب خلاص وكبت وبكت تدور هذه ال هذه الأصول ومثلا عمل وعلم ولمع تدور اللم والميم والعين وتقدم وتؤخذ وهكذا هذه الجذور في لغة العرب تفوق جذور جذور الإنجليزية والفرنسية المجتمع خلاص ففي لغة العرب هناك جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم أو كما يسميه بعض النحاء المجموع بالألف والتاء في آخره وهناك ما يسمى باسم الجمع واسم الجمع الجنسي وهناك جمع الجمع جمع الجمع فمثلا لما نقول رجل جمعه رجال نجمع الجمع فنقول رجالات هذا نقول له إيه جمع الجمع خلاص وسيد وسادة وسادات جمع الجمع واضح فالجمع يمكن أن يكون له كذلك جمع ولكن هناك صيغ لا تجمع هناك صيغ في لغة العرب لا تجمع هي في الأصل جمع ولا تجمع بعد ذلك كل جمع في وسطه ألف بعدها حرفان كل جمع تكسير في وسطه ألف بعدها حرف لما نقول مسجد والجمع مساجد مساجد كلمة مساجد لا تجمع بعد ذلك في وسطها ألف وبعدها حرفان مصنع ومصانع مسكن ومساكن وهكذا كل جمع تكسير في وسطه ألف بعدها حرفان هذا نسميه صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجمع لانها لا تجمع يعني فبلغت الغايه في الجمع لا نجمع هذا الجمع مره اخرى واضح وهذا يكون في وزن مفاعل مفاعل كما قلت مصانع ومعامل ومساكن ومصاحف وفي وزن فعائل وفواعل ها وأفاعل وهكذا المهم أي جمع تكسير في وسطه ألف بعدها حرفان يعني لما نقول عوالم جمع عالم ولما نقول صحائف جمع صحيفة وكواكب فواعل جمع كوكب نعم مآذن مفاعل جمع مئذنة خلاص ولما نقول افاضل جمع افضل واعاظم جمع اعظم واكابر جمع اكبر وهكذا ماشي فاي جمع تكسير وسطه الف بعدها حرفان هذا يمنع من الصرف قال تعالى طيب سنذكرها ستاتي ها مثل وأن المساجد لله هذا منصوب النوع الثاني من انواع جمع صيغه منتهى الجموع ما كان وسطه الفا وبعدها ثلاثه احرف اما ان يكون بعدها حرفان وإما ان يكون بعدها ثلاثة ثلاثه احرف بشرط ان يكون ثانيها ساكنا يعني ثاني ثلاثه احرف هذه التي تلي الالف لابد ان يكون ساكنا كما نقول محاريب مساكين تماثيل مصابيح ها نعم مشاريب غرابيب ماشي هو لم يأتي في لغه العرب الا ياء هذا الساكن ما ورد الا ياء فهو تحصيل حصل اذا اشترطناه اذا اشترطناه هو تحصيل حصل لانه لا يوجد غيره اما ان كان هذا الثاني متحركا فلا يمنع يعني مثلا كلمه عملاق يجمع جمعان فنقول عمالقه وعماليق تلميذ تلامذه وتلاميذ ان كان الثاني ساكنا تلاميذ منع ان كان متحركا ها لم يمنع هؤلاء تلاميذ مجتهدون تلاميذ بالضم وهؤلاء تلامذا مجتهدون بالضم مع التنوين ها واضح الكلام اذا صيغه منتهى الجموع هو كل جمع تكسير في وسطه ألف بعدها حرفان مثل مصانع او بعدها ثلاثه احرف وسطها ساكن ان كان غير ساكن فلا منع هو برضه صيغه منتهى الجموع ولكن لا يمنع واضح الكلام قال تعالى في حق سليمان عليه السلام يصنعون له ما يشاء من محاريب من حرف جر محاريب وتماثيل محاريب وتماثيل مجرور وعلامه جره الفتحه نيابة عن الكسر لانه ممنوع من الصرف سبب المنع لأنه صيغة منتهى الجموع وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لمساكين إلا لم حرف الجر ومساكين مشهور بعد الله وعلامة الجر الفتحه نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف واضح الكلام واضح طيب نأتي بالكلام من أوله هناك ستة أعلام تمنع من الصرف سبق ذكرها وهناك أربعة أوصاف تمنع من الصرف وهناك اسماني ذكرت واحدا اللي هو صيغه منتال جموع جمع تكسير في وسط ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها سنة النوع الثاني هو ما ختم بألف التأنيث مقصورة أو ممدودة مقصورة يعني ألف فقط ممدودة يعني مددت الألف وأعقبت الألف بهمزة خلاص يعني لما نقول صغرى صغراء وكذلك لما نقول حمراء وبيضاء هذه تمنع من الصرف أي اسم أي اسم آخره الف تأنيث مقصورة لما نقول ذكرى ودنيا وصغرى وكبرى وذكرى وعظمى وهكذا كله ممنوع من الصرف لأنه ختم بآلف التأنيث المقصورة كذلك ما ختم بألف التأنيس الممدودة حمراء بيضاء عفراء صهباء وكلمة أشياء وكلمة أشياء قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم عن أشياء قال إنه يقول إنها بقره صفراء بقره هذا تنوين صفراء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء بيضاء بالنظرين بيضاء من غير سوء بيضاء بالفتح من غير من غير إيه؟ تنوين واضح هذا ليمنع من الصرف إذا كان آخره ألف تأنيث مقصورة كما قلت أو ألف تأنيث ممدوده ملاحظة في غاية الأهمية يشترط في الأسماء التي آخرها الف تانيث ممدوده ان تكون زائده ان تكون زائده فان كانت غير زائده لم تمنع نعم زائده في من عن جذر الكلمه بنيه الكلمه الاصليه فمثلا كلمه اسماء قال تعالى ان هي الا اسماء سميتموها ها ان هي الا اسماء هذا تنوين اذا كلمه اسماء مصروفه ولا مع ان اخرها الف تانث ممدوده الف وراءها أمز صح آه. اذا كانت الهمزه الهمزه هذه اصليه او منقلبه عن اصل فلا منع من الصرف لا تمنع تصرف لا الهمزه الهمزه اصليه او منقلبه يعني نقول انشاء انشاء تصرف تنوع لماذا لأن أصل الكلمة نشأ وأنشأ ينشئ إنشاء فالهمزة هنا إيه؟ أصلي ابتداء بدأ ابتدى يبتدئ ابتداء فالآل هنا أصلي فلا تمنع كذلك إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل وو أو ياء كساء يأصل يا الفعل كسى يكسو فأصل الهمزة هنا واو فكساء لا تمنع من الصرف تقول هذا كساء جيد واكتسيت بكساء غليظ مثلا بالتنوين بالجر بلاء منقلب عن أصل هو بلاء يبلو أو يبلي أصله أو, أو ياء بلاء قال تعالى إن هذا إن في ذلك بلاءا ماشي البلاء بس معرف بالالف ولا تقول هذا بلاء عظيم مثلا هذا بلاء عظيم بلاء ها وفي ذلك بلاء جزاك الله خيرا وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم في حق بني اسرائيل بلاء بالتنوين لان الهمزه هنا من قالب عن اصل الواو بلا يبلو يبلو كذلك لما نقول بناء اصل الهمزه هنايا بنا يبني بناء اصلها بناي فتطرفت الهمزه وقبلها الف فتطرفت الياء وقبلها الف فقلبت ياء قلبت همزة نعم اما ان كانت الهمزه زائده فتمنع علماء علماء أصلاه علم هؤلاء المفرد عالم إذن الهمزة هنا إيه؟ زائده تقول هؤلاء علماء افاضل بدون تنوين وتعلمت على علماء مجرور بالفتح وكذلك أصدقاء إن أجامنا الصدق وزعماء من زعمة، ليس فيها الهمزة، فهذه كلها تمنع. شركاء، هاه؟ وأخ لان هي جاء من الخل فالهمزة هنا زائدة، فهذا الذي يمنع. واضح يا شباب؟ إذا هناك ستة أعلام وأربعة أوصاف وصيغة منتهى الجموع. والأسماء المختومة بألف التأنيث المقصورة أو المختومة بألف التأنيث الممدودة بشرط أن تكون زائدة ليست أصلية ولا منقلبة عن أصل بشرط أن تكون زائدة هذا هو الاسم الممنوع من الصرف على من كان أو وصفا أو اسم بقيت مسألة وهي اذا كان هذا الاسم معرفا بالالف واللام او مضافا فانه يجر بالكسره نرجع إلى الاصل قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله في المساجد لانه هنا عرف بال خلاص وتقول صليت في مساجد بلدتنا في مساجد بلدتنا لأنه أضيفت فجرت بالكسر قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في إيه أحسن تقويم إن أحسن أضيفت إلى كلمة تقويم فالاسم الممنوع من الصرف إذا عرف بالألف واللام أو أضيف فإنه حينذاك يجر بالكسرة نعود به إلى الأصل وهو الجر بالكسر طبعا لا ينون إن المضاف لا ينون والمعرف بالألف واللام أصلا لا ينون خلاص نعيد شيئا من هذا الكلام نعم تفضل لا لذلك انا قلت ايه ومثلها كلمة اشياء النحاه او اهل الصرف قالوا هي حدث فيها قلب حدث فيها قلب فشبهوها بما كان اخره الف تانيث ممدوده زائده فلذلك منعت انما اشياء هي جمع شيء وشيء الاصل ان يجمع فعل فعلا فقيل شيئا شيئا فعل فقدمت الهمزه الاولى خلاص فاصبحت اشياء فعل اصبحت الافعى فحدث فيها قلب مكاني فمن اجل ذلك منعوها والله اعلم مع ان الهمزه اصل فيه ولكن لما حذف من قلب مكان هذا والله سبحانه وتعالى اعلى وأعلى اعلى هناك سؤال لا سؤال طيب نريد ورقات المجلس اي مجلس طيب خذ هذه الورقه واعطيها ل طيب اجعلها معك وذكره بها غدا هل يجوز وضع زكاه المال في مجمع التوحيد او مجمع التوحيد لا لا يجوز سؤال ثاني كلمه ايه ايه معشار انا قلت معشار ممنوعه اما معشر واما عشار هذا عدد ولكن هل كل عدد يمنع أنا قلت ما كان من العدد على وزن مفعل أو فعال مفعل مثل مثنى مربع معشر ومعشر اللي هي من العدد يعني جاء القوم عشرة عشرة مش معشر بمعنى جماع كلمة معشر تطلق ولها معاني زي ما قلنا كلمة جمع إما جمع جمعه وإما جمع جمعاء خلاص فاقول ايه معشار لا منع لا يمنع من الصرف. لصلى جماعه إلى غير القبله وهم لم يعلموا جهتها فهل يجب عليهم الاعاده إذا كانوا لا يعلمون واجتهدوا في البحث والتحري وصلوا ثم اكتشفوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فصالاتهم صحيح أما إذا صلوا من غير تحري ولا اجتهاد فعليهم الإعادة كثير من الناس يكثر العبث في الصلاة فهل هناك عدد معين من الحركة لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد حركتان أو ثلاث حركات ولكن القاعدة إذا رآه أحد وظن أنه لا يصلي بهذه الحركات الذي يفعلها هكذا تبطل صلاة عليه الإعادة أما مجرد حركة وحركتان حركتان فلا شيء في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم في الدرس القادم نتحدث عن الجزم والسكون والحذ بإذن الله سبحانه وتعالى والدرس يوم الخميس ولكن قد حدث بالأمس شيء فحدث هذا التغيير نما درس النحو يوم الخميس اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه